ايحسب الانسان أ ن يترك سدى الم يكن طفه من من يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى